سبق ناصر الحق ي بالحق والهدي الى الصراط المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه حق قدره ومفاجئه وبين التعلم والتعليم و ا ل ا س ت ف ا د ة و ا ل ا ف ا د ة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى و س ن ة رسوله والدعاء الى الهدى ا ل د ل ا ل ة على الخير اقتضاء وجهه ومرضاته وقبله و ت و ا د ه سبحانه وتعالى اللهم أ ك ر م ن ا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم وزدنا علما برحمتك يا أ ر ح م الراحمين يا أ ر ح م الراحمين ي اما أ ر ح ل ر ا أما ح م ي ن بعد لقد ب د أ ن ا في ا ل م ح ا ب ر ة ا ل س ا ب ق ة الكلام على القادح الرابع من قوادح العله وهو المسمى بعدم ا ل ت أ ذ ي ب عدم الهيش ا ل ت أ ث ي ر أ و ل ا ما معنى ا ل ت أ ث ي ر ما معنى ا ل ت أ ث ي ر تمام القادح انما هو عدم ا ل ت أ ث ي ر ما هو ا ل ت أ ث ي ر وصف مادر يعني وصف الوصف مناسب لله للحكم ه ل ل مناسب م ن ا س ب ة ذ ا ت ي ة مناسبة مناسب ذاتية هذا معنى إ ذ ن المعترض لما يعترض يعترض عليه ب ي ش بعدم ن ا ا ل ت أ ث ي ر يعني انه هذا الذي أ ن ت تقول هذا وصف مناسب هو ليس وصف مناسب وفي ا ل ح ق ي ق ة يرجع إ ل ى حاجتين يرجع إ ل ى أ ن المعترض يقول له ما ذكرته من الوصف ليس مناسبا او ان المعترض يذكر وصف آ خ ر يقول له هذا وصفك عندي وصف آ خ ر مناسب تمام هذا ارجع في ا ل ح ق ي ق ة الى هاتين د يا امي ر ن طيب ركزوا معي اسمعوا قلنا ك م ق ص م ن ا عدم التاثير الى ا ر ب ع ة اشهر قسمنا الى كم باسم ا ر ب ع ة اشهر اول قلنا لكم ان هذا ه عدم التاثير خاص بقياس المعنى فلو واحد جاء في قياس الشباب ق اعترض ل ا عليه بعدم التاثير هل يقبل ل اصلا ما بدا ي ر و ب ه وانما هو ب قياس ليش بقياس المعنى و لا بد تكون ا ل ع ل ة م ص ط ب ط ة خرجت اذا كان ا ل ع ل ة إ ي ش م ن ص و ص ة و لا بد يكون ا ل ع ل ة مختلفه قياس معنا علته م ص ط ب ط ة مختلفه فنحن ق س م ن ا إ ل ى أ ر ب ع ة الى اربعه اشهر إلى, الى عدم التاثير في الوصف عدم التاثير في ا ل أ ص ل عدم التاثير في الحكم و عدم التاثير في الفرق أ و ل شي عدم التاثير في الوصف ل ه واضح بان يبين المعترض مع ان هذا الوصف ليس مناسب عارفين كلام تمام الثاني عدم التاثير في ا ل أ ص ل قلنا لكم هذا عدم التاثير في ا ل أ ص ل اه ايش حاصل إ ي ش حاصل الاول إيه؟ ايش حاصل الجسم ا ل أ و ل يعني وقفنا ن ح ن ا عند الفرع, وقفنا عند الفرع آه تمام. هذا هذا هذا ت ب ظ ف المعلومات تمام إ ذ ا نحن ليش بسمنا إ ل ى اربع ل أ أ ق س ا م بسمنا إ ل ى أ ر ب ع أ ق س ا م ب ا ع ت ب ا ر أ ق س ا م القياس ا ل أ ر ب ع ه هركز معي بس ركز معي ا ل ج ز م ا ل أ و ل هذا I'm gonna d e t وقلناكم هذا يرجع إ ل ى ماذا يرجع إ ل ى إ ب د ا ء المعترض وصفا ً اخر مناسبا ً نعم؟ إ ل ى إ ب د ا ء المعترض وصفا ً آ خ ر هنا سي هل هذا قادر ام س قادر عدم ت ا ف ي ر ك بالاصل ر هل قادح قادح؟ قادح عند من؟ هو قادح وليس او د عدم التافير ليس قادح سؤال يجب ان يكون هذا التاثير في الاصل قادح او ليس قادح أ ن ت نعم قادح او ليس قادح هذا نعم نعم يا اخي هذا سؤال في الاختبار انت المعترض وصلا اخر مناسبا هل هذا قادح لا اعتبروا قادح لا علموا ا م ت ا ف ي ر ا ل ا خ ف وكنا معناه ان ه يبني المعترض بصر اخر مناسب من هل هذا قادح عند م الذين ا ا عند يمنعون تعدد العلل اما هل هذا قادح لا هذا او لا يا اما انه مطالب بمياه تاثير وصفه يعني وصفه غير مناسب يا اما نبدا ي ب د ي المعترض بوصف ه اخر بس كله عدم ا ل ت أ ث ي ر يرجع الى ا س م ه لنا حتى ا ل ا ق س ا م ا ل ا م ر ر ه بسبعين اسمع ي ض ه ر عدم ا ل ت أ ث ي ر عدم ا ل ت أ ث ي ر في الحقوق اناكم ايه داحة عدم التاثير في الحكم ايش معناه, معناه ان الوصف المعلل به ملغا من بوسين سمعناه ضدي انني ي م ع عدم التاثير في الحكم ا ن اعلام الجسم إ ل ى اي جسم الى القسم الاول و لا الى القسم الاول او لا ولا ولا؟ عدم التاثير في الحكم ان الوصف المعلل به ملغا اذن هذا يبدع الى فيلم ع ن ي ا الكرونا اعتني وليس الوفاية لا بتطور انه ايها الهاتف ل يؤديونا و ع ل الاول ه في كل ل ا ا ح ا اذكرك بيني وبينك وبينك و ب ي ك و ب ب ي ب ي ن ك وبينك و ب ي ن وقولهم ه بالمرتدين مشركون اتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان كالحرب ودار الحرب عندهم طردي فلا فائده لذكره قال فيرجعوا للاول يعني ذلك اسم يرجع للاول لا م ع ن الاول يعني ل ي ن ان الوصف لا ترجع طيب قال فيرجعوا للاول, فيرجعوا للأول. وما له على ا ل أ ص ح ف ا ئ د ة ض ر و ر ي ة كقول المعتبر عدد في الاستجمار عباده متعلقه ي ب ا ل أ ح د ا ث لم يتقدمها م ع ص ي فاعتبرها بها العدد ك ا ل د م ا ر فقول لم ي تقدمها م ع ص ي عليم ا ل ت أ ث ي ر عليم ا ل ت أ ث ي ر لكنه مضطر لذكره لئلا ينتقد ما علل به بالرجم أ و غير ض ر و ر ي ة مثل ا ل ج م ع ة ص ل ا ة م ف ر و ض ة فلم تفتقر إ ل ى إ ذ ن إلى إذن ا ل إ م ا م ك ا ل ظ ه ر ف إ ن فان مفروض حشو إ ذ لو ح ذ ي ف ة تمام لم ي ن ت ق ض لكنه ذكره لتقريب ا ل ف ر ع من ا ل أ ص ل بتقويه شبه بينهما إ ذ الفرض بالفرض أ ش ب ه تمام إ ذ الفرض هذا كله ت ق د م معنا هذه كل ه ا من حيث ف ا ئ د ة المسجد هو نفسه و ن حيث فائده المسجد و على كل حال كل ه ذ ه اشتملت على وسط ملغات اشتملت على وسط لا وصف لا ت أ ث ي ر له في الحكم الوصف إ ذ ا كان لا ت أ ث ي ر له في الحكم ص و ر وصف ط ر د ي ي س م ي ه والوصف ا ل ط ر د ي معناه الوصف الذي أ ل غ ا ه الشارع عن ا ل إ ع ت ب ا ر ش و الوصف الذي ألغاه ا ا ل ش ر عن ع العتبار إ طيب طيب لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل آ ن بنات إ ل ى القسم الرابع إيش هو القسم الرابع تمام عدم ا ل ت أ ث ي ر في ل ا ف الفرع عدم ا ل ت أ ث ي ر في الفرع يعني ب من مين ان هذا الوصف ليس مؤثرا في الفرع يمكن يكون م ؤ ث ر في ا ل أ ص ل في ا ل أ ص ل على ا ل ا ر ا ض لو افترضنا على الفرق على ا ل ت أ ث ي ر لكنه ليس مؤثرا ً في, في الفرع <متصفيق> على كل حال ب ي ر ج عدم هذا ع التاثير في الفرع يرجع الى ايش من اسم الى المشكله الثانيه وهو سيمدي ان المعترض سيبدي وصف اخر اي اقرأ بشمله بشمله كلمة آمين. آمين. م آمين. ي نعم اللهم البسم ا ا ل آمين ب ر عن ت ا ف ي ق على ا ف ق الفرق ع مرجح يُعلم و ل هو هذا ان وهو الاصح ان ه يجوز من ا ن على جواز تعد العده الامساك مثل أ ن يقال في تزويد ا ل م ر أ ة نفسها زوجت نفسها غير كفء فلا يصح فلا يصح التزويد كما لو زوجت بالبناء ا ل م ف ر و ل أ ي زوجها وليها له وهو أ ي ه ا ر ا ب ع كالثاني ل أ ن ه إ ب د ا ء ا ج س ف ه و ايه الرابع كالثاني تمام كالثاني اهل الثاني ا ه ث ا ن ي اهل الثاني ا ل الثاني ه ل ا ل ث ا ن اهل الثاني اهل ا ل ث ا اهل الثاني اهل الثاني اهل ا ل ن اهل الثاني ل الثالثه اهل الثالثه اهل ا ا ل ث ل ا ل ث ل ث ه اهل ا ل ث او ش ب ه ت و انت تقول انك قياسك يا س ف ع ل ا يا نبديله وصف اخر معارض يعني ترجع الى ا ل م ع ا ر ض ة في الاصل اي في انه تم في انه ابداع عله ة يعني ابداع ع ل ة اخرى ابداع ع ل ة اخرى وهي وهي في هذا المثال تدريج المراه نفسها لا تزويجها من غير كفؤ ونرسم المثال هذا على السبوره ا إذن أثر ف ي ا ذ ن أ ث ر فيه إذن أثر فيه للتقييد بغير ي الكفؤ ما أنا فيه، ت ق ي ي بغير ا ل هذا طردي لا اثر له ليس م ؤ ذ ر ليس مؤذر، هذا طردي ا ذ ا هذا الذي ذكره في الفرق هذا المؤثر غير م ع ث ر هذا في الفرق طي فانه فإنه لا يناسب البطلان بعد حين عدم ا ل ك ف ا ء ة تؤدي الى البطلان تزويج بغير كفه يؤدي الى البطلان في بعض المسائل لكن لكنه ل ي ش مطرد في شاعر الفروع لكنه, لكنه غير مطرد في جميع صور الممتعه ه وهو أن ت ي ه ان ف س ه ا لا مطلقا يصف تزويجها نفسها لا يصح مطلقا زوجت نفسها, نفسها بكفه او بغيرها كفه اما لا ترى للتطييد في مثال ثاني بكونه م ر ي ولا غير مرئي ه المهم أنه هناك عاجز السلام المثال اثناني لما جدنا الباية خياسا علّ له علّ له علّة على الطير في الهواء عني عدم بيع في حتى هو واش قالوا صحة غير؟ ولو إ ن ا ع المعتبض ل لا ة هذه أدى ص ف آخر قال كان يراه هو يا حبيبي لكنه ما يقدر يطلب عجز عن ا ل تسليم وما ي ص ن ح تمام و هنا كونها زودت نفسها بغيركم وليس هو المعتبر المعتبر كونها زودت نفسها ما ه و ك ا ن ت زودت نفسها بغيرها ولكم هو مرغي عن ل الاعتبار تمام تم وان كان نفي الاثر هنا بالنسبه الى الفرع وتم بالنسبه ة إلى الأصل يعني ن الى ا ع ر أنه ن زودت الاصل في ل ل ف فين؟ في ر أثره ع هناك ا طيب ويرجع هذا القسم إ ل ى ا ل م ن ا ق ش ة بالفرض وهو أي اي ل ف ر ض الآن ما ج ب لك يقول لك ه ذ الفرض ا م س أ ل إلى ل ة يرتع ا الفرض للمنجيه عندكم عن يعني تخصيص ق نقدر التقدير د ي يعني يسمى بماذا؟ يسمى يسمى ر الافتراض بالافتراض الفرض أن مسألة مسألة أي بماذا؟ هذا ت وهو؟ وهو طعم؟ بعض صور النزاع ف ب المجال كما فعل في المثال اذ المدعى فيه منع تزويدها نفسها مطلقا و ا ل إ ح ت ج ا ج على منعه من غير قرب والاصح جوازه اي الفوضي مطلقا فقد لا يساعده الدليل في كل صور او لا الفوضي مطلقا فقد, فقد لا يساعده اشباع المطلقه اي فوضي فقد لا يساعده فقد فقد لا يساعده الدليل في كل ص و ر أ و لا يقدر على دفع الاعتراض في بعضها ويستفيد ب ا ل ف ر ض غرضا صحيحا وقيل, وقيل لا يجوز لان جوازه لا يدفع اعتراض و القصد وقيل, وقيل يجوز بشرط بناء غير محل ا ل ف ر ض على محله ك أ ن يقاس عليه بجامع بينهما أ و يقال ثبت الحكم في بعض الصور ف ل ي ف خ ل فيما فيها الا قائل ب ا ل ف ر ق وقال به الحنفيه في المثال ح ن ث جوزه ت س و ي ج ه ا نفسها من غير كنفيه طيب طبعا ب ع ا طبعا ط ب ا طبعا ط والقسم الرابع عدم ا ل ت أ ث ي ر في الفرع القسم الرابع أ ن نبين أ ن هذا الوصف ليس مؤثرا في ا ل ف ر ي ا ليس و ص ف ل مؤثرا في الفرق هذا الوصف ليس مؤثرا في الفرق, مؤثر في الفرق. مؤثر قال على مرجوح على مرجوح يعني كونه على مرجوح ل أ ن ه قد سبق معنا انه أ ص ل ا يعني عدم التاثير في ا ل أ ص ل على مرجوح مثل ايضا عدم التاثير في الفرح أ ي ض ا على مرجوح سياتي بيان ه أ ي ض ا طيب قال وسيعلم قال مرجوح يعلمه من قولي ب ع د ه في الفرق و ا ل أ ص ح و ا جوازه يعني ل أ ن ه هذا مبني على افتراض طيب ا ل آ ن نحن ب ن ن ا ق ش من ب ن ن ا ق ش أ ص ح ا ب ن ا من الحنفي ن بنناقش الحنفين السبور السبور بسم هاي شعدوا يا حنفين شح السبور. شح يلا الله شحو عند ا ل ح ن ف ي ة يجوز ل ل م ر أ ة أ ن تزوج نفسها من كفر إ ذ ا زوجت ا ل م ر أ ة البالغه ا ل ع ا ق ل ة نفسها من كفر فليس للولي اعتراض ليس للولية على المعين على ذلك القيام القياس الحنفية القياس طيب ايش ينبنون يستطيعون هيا هيا الحنفية الحنفية ايش وهم دعونا ركزوا اعتراض نحرر نحرر نحن تمام يجو <تصفيق> تمام تمام تمام يقولون ايش يقولون الحلفيه ايش يقولون الحلفيه ايش ي ر ا ل و ن الحلفيه ا قالت الحلفيه لا يا صح تمام ت س و ي ا ل م ر أ ة نفسها غير قبه لا يصح تزويج ا ل م ر أ ة نفسها غير قبه قياسا على ماذا قاله قياسا ا ن ي ر الى اصل حقك قياسا تمام قياسا على تمام تزويج تمام الولي ا ل م ر أ ة لا تفهم تمام قياسا على تزويج. تزويج الولي مراه غيره تمام قياسا على ماذا حب سمعي قياسا على تزويج الولي مراه غيره ما ي ش ا ل ع ل ة قالوا ا ل ع ل ة في جامع تمام ت س و ي ش بغير كفر ايش النا ايش ه م ايش العشه ت س و ي ش بغيرها بغير كفر ل ع ل ه ده ما ل عله عبد ا ي شوف ن ا ا ز ة ل ا يا ت ز و ج المنع ف س ه ا غافق شوفوا ل ت ر و ا ل م س أ ل ة ف يصح و و ر ة ا د ة بس هذا ا ف تزويج ر ر ا ف ت المراه س أ ل ة بالمسألة ذ ي س م و نفسها ه باكتر ا و ل ل خ بعض ا ل م ا ل خ ل ا ف ب ا ل ن نفسه ف س ج و ة تزوج نفسها ل ا لجوزة الوجهة نفسها, نفسها. لا ك ن ن ي ك و ه ا ك امر اخرى يفتح ا ل م ا ن ذ ي ي ف المكان ا ل ي يفتح ا م ك ا ذ ي يفتح ا ل ن الذي ي ف ت ر ض و ن م ح ل ا ل خ ل ا ف ا ف ت ر ض و ا ك أ ن ه م ح ل ا ن ا ل ذ ف ت ح ا ل م ا ل ذ ي يفتح ا ن ي يفتح ا ل م ا ل ذ ي ي ل م ك ن ف ت ح المكان الذي يفتح ا ل ه ا ل ذ المكان الذي يفتح ن ا ي ح ا ل ك ا ن ا ل ي ي المكان ا ل ي ي ف ت ا ل ا ن الذي ي ت ح ا ل م ل ي ف ت ح المكان الذي ي ا ل م ك ا ل ذ ي ي ف ت م ا ي ص ح ا ل و ا ل ذ ي ي و ت ح المكان الذي يفتح م ا ن ي يفتح ا ل ا ن الذي ي ا م ك ا ي يفتح ا م ك ا ي ي ح ا ل م ا ل ذ ي ي ف قالوا العله تزويج لغيركم اه ف ع ت ر ف اسمعي فاعترف الاعتراض ا ل آ ن يشوف عدم ت أ ث ي ر الوصف في الفرع عدم ت أ ث ي ر الوصف في الفرع اسمعي احنا ل آ ن نعترض عليهم يقول تزويج ل ب غ ر بطء <تصفيق> هذا ليس مؤمرا الفرعون الفرع هذا الفرع. الفرع. ليس مؤمرا ً هذا ب ل ي ل لماذا لا ن ع م د ب ن ف ت ي وصف آ خ ر ل ت ز و ي ج ونفسها ليش لا يصح تزويج ا ل م ر ا نفسها هو اصلا كونها ف ع ل د التزويج هي ج صار منها هذا ي ه هو العله مش هذا هو العله ا نقرا العباره مرحبا طيب طيب قال اسمع العباره يالله يا اسمعي قال و القسم الرابع عدم التاثير في الفرع على مرجوح يعلم من من قوله ب ع د ه في الفرض و لا اقح ت و ا ج ه طيب ق ا ل مثل أ ن ي ق ا ل مثل أ ن ي ق ا ل في ت ز و ي د ا ل م ر أ ة نفسها تسمع الان ذلك زوجت نفسها غير كف ي ن فلا يصح التزويج الفرعه من الحقد من ا ل أ ص ل كما لو زوجت أ ي زوجها وليها له أ ي غير كف ياسا على تزويج الولي تمام لها غير قال وهو أ ي كالثاني قال وهو أ ي عدم ا ل ت أ ث ي ر ايش رقم م ع ي وهو أي عدم التاثير في الفرع كالثاني أي كعدم التاثير فين؟ في العصر ماذا قال بانه إ ب د ا ع عده ا ل آ ن نحن نقول لا نسلم ان علدة العله في الفرع هو تزويج نفسها غير كفء هو غير、كفر. لا العله هي تزويج نفسها إيش اسمع اذن ب ن ب د ي ع ل ة أ خ ر ى إ ذ ا ب ي ج ع إلى المعارضه في ا ل أ ص ل أ ولا ق ا ل لك اسمع قال في أ ن ه إ ب د ا ء عله وهي في هذا المثال تزويج ا ل م ر أ ة نفسها لا تزويجها من غير كفر لا تزويجها من غير اذن عندنا عله هنا ع ل ة الخصوم حقنا يقومون ت ز و ي ت ه ا من غير كفروا م ن ا لهم ا ب ا عبرهم ا ل ع ل ّ ة عندنا ت ز و ي ت ه ا إ ي ش نفسها هذه ا ع إ ذ ن أ ب ن ا علّة ج ي إ ذ ن أ ب ن ا عله إ ي ش تجد إ ذ ن عدم التاثير في الفرع يرجع إ ل ى الثاني وهو عدم التاثير في ا ل أ ص ل قال اسمع إ ذ لا أ ث ر فيه يعني إ ذ لا أ ث ر للفرع للتاكيد بغيركم ومن ذلكم وغيركم اصلا هذا ما يصح ق ا ل ف إ ن ه و إ ن ا س ب ل مطلج ا تمام ل له إنه غير ط في جميع صور ا ل م د ع ا وهو أ ن تزويدها نفسها لا يصح مطللا نعم أصلاً هو هذا في صورة من الصور لكن نفسا المدعاء ما أصلا صورة الصور يصح الصور هذا تزويدها سائر هو هو في قال كما لا أ ث ر للتاييد في المثال الثاني ب ك و ن غير مريض و إ ن كان نفي ا ل أ ث ر هنا ب ا ل ن س ب ة للفرع وثم يعني في اغلاق ا ل م س أ ل ة بالنسبه إ ل ى ا ل أ ص ل بعد ذلك قال اركزوا ب ي هذا الموضوع كله عدم ا ل ت ه ث ي ر في الفرع هذا يعود الى م س أ ل ة أ خ ر ى وهي إ ي ش هل يجوز الفرض أ م لا يجوز الفرض ا هذا مصطلح اصولي مناظري الفرض م ن ن ا ا ر ي ل ش افتراض ل ر ا ف ر يخصص ش يسوي اصولي ي النساء بعض المسائل دون بعض قال الى المناقشه في الفرض ماذا تخصيص بعض صور النساء بالحجاج يعني أ ذ ك ر بعض صور النزاع بحجج أ ذ ك ر اساس ل أ أ ذ ك ر بعضها ركز معي تمام الـ الـ ركز معي اسمعوا لا المساله ف التي ينجوز ز و يخلاها بها اي ل شيء هل يجوز تزويج المراه أ نفسها و ز تزويد ن ام لا ماذا فعل الحنفي الحنفي ما المسألة العصرية، الأساسية. اخذ ا ل م س أ ل ة ا ل ا ص ر ي ة ا ل ا س ا س ي ة اخذ م س أ ل ة جزئيه خصص بعضها لا تزويج ا ل م ر أ ة نفسها ما هي ا ل ذ ت تبخل تحتها تزويج ا ل م ر أ ة نفسها بغير كفو وتزويج ا ل م ر أ ة نفسها بكفو لا تحتها、مثل. هو خصص الكلام بوحده بس خصص الكلام ايش بوحده وهو افترض النزاع افترض وين من الافتراض وما الافتراض ي عن ي التكبير يعني خفض يعني, يعني افترض قال ف ق د ر ان الخلاف بس فيه ا م ا ل قال لك اسمع كما فعل اي الحنفي في المدعاه ث فيه منع تزويج نفسها مضربا و ا ل ح ج الادابه والحنفي قال والاحتجاج على منعه من غيركم بس أ ق ا م الحجه ا م ع ل ا ل ا ح ت ج ا ج يعني أ ق ا م ل حجته على منع ا ل ت س و ي د من غير ايش من غيره قال والاصح <تصفيق> جوازه ولا أَصَحُّهُ ت م اصح م قال وَلَا أ ه جوازه ت م اي م أ ا ل فرض مطلقا ً يعني هل هذا يجوز ا ل ف ر ض اولا أ أو إيش ل قلنا؟ ف ر ض تخصيص بعض محل النساء بالحجاج أمعنا أن محل بإقامة بإقامة مثل يعني بعض نخصص النزاء يعني الحنفي النزاء بيننا بالحجاج؟ الحجة الدليل وبيننا لـ المرأة لا؟ في زنوية نفسها خصص النزاع بايش الاول حدث على اي م س أ ل ة على تزويج ا ل م ر أ ة ن ف س ه ا بغيرها ط غ ي ر ه ا ل ه ن ا ل سؤال الان هل هذا يجوز عندهم ولا ما يجوز فقال أو ما أو ما لك ولا اصح شوازم يعني هذا م ر ض ج ا ي ز قطرة يجوز يجوز ان س المستدل يستدل على ج ز ئ ي ة م ع ي ن ة يخص موضع النساء ب ا ل ح ج يعني يقيم الحجه على موضع يعني ا ل آ ن الحنفي المفروض يقيم لنا الحجه على ايش الحنفي المفروض يقيم لنا الحجه على انه يصح ت ج ن ي د ي مره نفسه لك ايش ل ي اقام عليه الحجه اقام الحجه على انه لا يصح تجريدي ا ل م ر أ ة ن ف بغيرهم خصشه من الحجاج خصشه من الحجاج ا ق ا م ل ح ج على ج ف س أ ي و ه قال ولا ص ح و جوازه أ ي الفرغ مطلقا تمام إ ي ش السبب قال فقد لا يساعده الدليل في كل ص و ر قال الدليل ما ساعده في كل ص و ر ولهذا يخص بعض الصور ده السبب ا ل أ و ل السبب الثاني لا يقدر على دفع الاعتراف في بعضها بعضها ما يقدر ان ي د ف ع الاعتراف في بعضها ما معروفه ان يفترض ل ل ه يفترض بعضها قال إ ي ش فيستفيد ا ل ف ر ض غير صحيح ان ا ل ف ر ض منه غ ل ر صحيح إ ن ه ما عنده م د ر ل ه عند الاعتراضات فيفترض ا ل م س أ ل ة ف ي ج د م ن ا ل م س أ ل ه وشفوا هذا ها كنا ي ي ف ع اصلا يا جماعه هذا مبلد يسند امامه حجه امامه ثابته لكن هو يريد يسند د ل يسدل يقول له إمامه إمامه تمام؟ ما ا هو يريد ما ع ما مانع النزاع في معينة لا مانع ما لا مانع إنك تقيم لا لا ا في تفرض في أنك أنك صورة ل ل ل على محل ي جزئية معينة من ا ل لا ن ا م ا ن أن تفترض أن ع تفترض الخلاف ه ذ ه لا م ع ن ى ع ان تفترض ذلك وهذا عند ا ل ح ل ف ي ة كبير طيب قال هذا ا ل أ ص ح جوازه الذي ا رجحه ا ل شيخ الاسلام ان هذا الفرد يجوز ا ل ف ر ض يعني التكبير ن ف ت ر ض ان الخلاف ل ي هذا ا طيب ق ا ل قال و ق ي ل ة و ق ي ل ة لا يجوز ل م ا قال ل أ ن ه لو قلنا أ ن ه يجوز لكن م ا يدفع اعتراض الخصر يعني لو, لو اعترض عليها الخصر م ا يزبط كنا وينكر قال و ق ي ل ة لا يجوز ل أ ن جوازه جواز الفرد م ا يدفع اعتراض الخصر اعتراض الخصر لا يقاوم نعم قال و ق ي ل ة يجوز القول الثالث بشرط قال ب ن ا ئ ي غير المحل الفردي تمام على محله تمام بغي قال وابي ل ه يجوز ها بقول ه يجوز يجوز لكن م ش ر ط أ ن يبني غير محل الفرد على محل الفرد شوف الشرط ايش هو ان يبني غير محل الفرد على محل ل ه على محل, محل الفرد ما يبني على محل الفرد لا يبني غير محل الفرد على محل ل ه على محل الفرد كان يقاس عليه بجامعين محل الفرد يا ج م ا ع ة محل الفرد قال يجوز بشرط ان يقيس على محل الفرد على محل الافتراض غيره تمام غير محل الفرد محل ا ل ا ف ت ا ض هو تزويج المراه نفسها بغير يبني غير محل ا ل ف ر ق على محل لا على محلكم و ك أ ن يقاس عليه يقاس عليه م ج ا م ع بينهما أ و يقال ثبت الحكم في بعض الصور فليثبت الحكم في باقيها إ ذ لا ق ا ئ له بالفرق قال وقد قال به ا ل ح ن ف ي ة في المثال حيث ز و ز و ا تزويجها نفسها من غيركم ل أ ن ه عندهم يجوز عندهم ليش؟ الافتراض نفسها من غير إيش؟ ن ف س ه انت م غيري كم إيش؟ فجعلوا ا ل ع ل ة هي إيش؟ إ ن ه زوجت من غيرك من غيرك م تمام ف ق ا ش و ه ا على أ ص ل إيش؟ على أصل ع ن د ه م افترضوا النزاع و افترضوا أ ن النزاع في هذه ا ل م س أ ل ة دون إيش؟ دون غ ي ر ه على كل حال ا ل خ ل ا ص ة إ ن ه على كل حال يعني العدم ا ل ت أ ث ي ر بالفرع يرجع إ ل ى ا ل أ و ل بس لكن ي المعترض يبني, وصف آخر. يبني يش وصفه يش وصف اخر طيب هذا عدم ا ل ت ا د ي ر في البرع يعود إ ل ى م س أ ل وصولية ة إيش ا ل م س أ ل ة ا ل و ص و ل ي ة هل يجوز ا ل ف ر ق أ م لا يجوز الفرض ق الفرق وإش هو معنى ع أن نخصص ب طوال يحدي. يحدي على بعض الموابع تكون يجوز يجوز نساء الحجة التي الذي الإسلام ما مانع هذا على عن بعض أبعض رجعه نقيم أنه بحجة شيخ فيه ليس في, ذلك ليس في ذلك من حرج قال هنا قال تخصيص محل النزاع قال هنا عندي في البنان ي من ي ق و ن النزاع في كل يدرج ن فيه, فيه جزئيات فيفرض النزاع في جزئي ا ل آ ن النزاع في أ م ر كل هل يجوز تزويج ا ل م ر أ ة نفسها ام لا قال فيفرض النزاع في جزئي إ ففرض النزاع فيه ي ز ئ ت ز و ي د ا ل م ر أ ة نفسها من غير كفر هذا هو الفتره ا تمام وقال خصه من تلك الجزئيات ويقع الحجاج فيه من ا ل ج ا ئ ي ه هذا هو الفرض فيظن ق ان أ الفرض جاهز ئ ز تمام يمكن أن نقلح、فيه. وإن قلنا إنه بالأصل أنه هو ما ج ئ م ا اعتقد انك تتحدث عنك و ا ن د ت ق ا د ث عنك وتتحدث عنك و ا ت ح د ث عنك وتتحدث عنك وتتحدث عنك وتتحدث ه ن ك وتتحدث ع ل ى وتتحدث عنك و ت ت ي د ث ع ب ا ر ت ا ل ب ن ا ن ي هذه ر ا ث ع ة قال لما قال اسمع قال ب أ ن ي ك و ن ا ل ن ز ا ع في ك ل ت أ ح د ث ع ك وتتحدث عنك وتتحدث عنك وتتحدث عنك وتتحدث عنك و ت ت ح د ا عنك وتتحدث عنك و ت ت ح د ا عنك وتتحدث ع ن ف وتتحدث ع ف ي وتتحدث عنك وتتك تزويد ا ل م ر أ ة نفسها ب غ ي ر ه كفر طيب ف... قال, قال... قال فيفرض النزاع ب جزئي خاص من تلك ا ل ج ا ج فيه م ن ا ل ج ا ن ب ي ن ت م ا م ويقع الحجاج فيه من الجانبين تمام و د لديه الان يساعده د ل ي ل في كل ص ر ف قد يدفع اعتراض الخصم في بعض الصرف ليس له ذلك وبعد انه م ع د و م أ ص ل ا في الغالب يكون مقلد في الغالب أ ص ل ا ً هو مناظر والمناظر بها مقلد في الغالب هو مناظر مدافع عن المذهب و ل ا لا مانع مش مستهد هذا مش مشتد هذا هذا مناظر في الغالب هذه المشايخ كلها م ت ع ل ق ة بالمناظرين ب ل م ن ا والمناظرين دائما ً ن ق و ل ل ك م المناظر ع ب ا ر ة عن مبلد يستند ل إ م ا م ه ويدب عن مذهبه طيب قال في حال عنده شيء قبل ما نمسك ل ن م ا بعد في حال عنده شيء في هذا قال البناني عباره ا ق ل ه ا حق البناني تمام جميل تمام طيب بعد هذا الان ولكلام ا في هذه ا ل مبني ش ل م على الخلاف في الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج فيه و إ ق ا م ة الدليل عليه كما لو قال المتكلم في ا ل م ز و ج نفسها افرضه بالتزويج بغير كفر فمن منع الفرض رد هذا ومن لم يمنعه كبيره ا م هذه الجدية ا ب قلنا لكم عدم التاثير في الفرق هل هو مقبول او ليس مقبول ن ط ل ا جريد و للحفظ تمام المسألة طيب التاثير بعد الآن الى الثاني. يعود الى طيب يقول لك ا ل آ ن عدم ا ل ت أ ث ي ر في الفرح هذا مبني على مسألة ح ا ج ة مصطلح اصولي اسمه الفرض اسمه إ ي ش الفرض إ ي ش تعريف الفرض هذا هو تعريف الفرض قال لك الخلاف مبني على هذا يعني من منع الفرض قال هذا ليس ب ل ا ل ح تمام قال فمن منعه فمن منع الفرض رد هذا قال من منع الفرض موجود ذ ا هذا ما يعتبر ق ا ل ح ومن لم ي م ن ح ه ق ب ل ه قال وفي قبول الفرد أ ق و ا ل م ذ ا ه ب أ ص ح ه ا وبه جوازه فقد لا يساعده الدليل في جميع الصور قال والثاني قال به من فورك قال شرط الدليل أن يكون عاما لجميع صور النزاع. يكون مطابقا والثاني المنع الدليل عاما النزاع ودافعا لإعتراض الخصو وهذا الدليل ما يذكره في بعضها لجميع للصور فورك يكون صور يكون من أن يذكره به في شرط كلام جميل ا ك نعم مرحبا طبعا انا اصحو جواز الأصحو الفرد طيب نعم لا ي س ب و الابتكار يعني لا يسبب الاكتشاف الا ان المستدير ي ن ل ك ر ه لا لا ابدا ابدا ابدا, أبدا. أبدا. أ ب د ا ً يعني انت ا ل آ ن تريد تقول لنا يقولكم محمد شاكر يعني يعني هذا فيه انتقال لا أ ق و ل لك ل أ ن ه أ ص ل ا ً في الابتلاء هذا هو مباشره المستدل تمام في الابتلاء مباشره المستدل يعني مثلا ً يقول ل ه ماذا تقول في عندنا واحد يسمونه السائل السائل في ا ل م ن ا ب ر ة يسمونه المعترض عندنا والمستدل تمام في ا ل و ص و ل هذا يسمونها المجد يجي ت ب د أ ا ل م ن ظ م أ ق و ل له ماذا تقول في ت ز و ي د ا ل م ر أ ة نفسها هو ا ل آ ن بيجوب عليه ب ي ق و ل لا يصح ت ز و ي د ا ل م ر أ ة نفسها بغيركم شوف م ب ا ش ر ة ما افترضها عام ما افترضها هو فرغ و ا ل ف ر له أصلاً للمصرية ابتداء ابتداء تمام لا يصح تزويج ا ل م ر أ ة نفسها بغير كفر كما لو زوجها وليها قياسا على تزويج وليها لها بغير كفر والجامع كل منهما تزويج غير كفر او مباشره مباشره مباشره مباشره م ب ا ل م ب ا ل ة ه هكذا ا ل آ ن أ ن ت في ال... الآن, هذا. الان هو افترض هكذا إ ذ ن هذا ا ل ع ن هو سوى حادث اسمها افتراء السائل لما أ ج ا ب افترض هل هذا الفعل منه مقبول اصوليا أ م ليس مقبول هذا الكلام قال لك مقبول الاصح انه إ ي ش مقبول لماذا قال في تلك ا ل س ا ع ة ا ل م س ت د ي ع ن ي الدليل ما بيساعده في كل شيء ا ل آ ن ل م ت ر ق ص له معترض فلا بد ان ي أ ت ي بشيء ما يقلق ب عليه فهو افترض النزاع في م س أ ل ة ج م د ي ة خ ا ص ة ت م ا م ا ل آ ن أ و ل ح ا ج ة هل يحتاج هذا إ ذ الى سوى فرض ه يحتاج إ ل اعتراض أ م لا يحتاج إ ل ى اعتراض اول م س أ ل ه هل نعترض عليه ام لا؟ أول نقول. هل يجوز أم لا يجوزه؟ إ ذ ا كنا يجوز ا ل ف ر ق ي ح ت ا ج نحن نعترض عليه إ ذ ا كنا مجلسنا ما نعترض عليه كنا يجوز الفرض ه ذ ا نعترض عليه بنقول له وصفك هذا ملغى وصفك هذا ليس له ت أ ث ي ر في المرع و بنذكر وصف آ خ ر و بنذكر وصف آ خ ر انفبتوا انطلاقها كيف انطلاق جاه ها؟ <تصفيق> اسمعوا、منها. يعني الان آ ن لكنه مجيب ل آ المناظره ة ذ ه ا ل م ن المسلمين ظ ر ة ا آ ن ا ش ت ماذا تقوم في تزويد ا ل م ر أ ة نفسها حانفيا. مو يوم حنف الان ما بيجاوب على السؤال ذ ا ويفترض جزئيا من جزئيات المساله اجاب الان سوى افتراض ايش افتراض؟ خصص بعض محل النساء ب إ ق ا م ة ا ل ح ج ي ا فرق إيش الفرق؟ خصص ب ع ض موضع الحجي ن ا ب انت الان نفسها عدت تدويش فيه مرة و ص و ر ة ا ل أ و ل ى ا ل تقطع تقربي ح ت ا و ص و ر ة الثانيه ة بقى وسوره الاولى وسوره الاولى و س و ر ن الاولى ل وسوره ل ا ل ف ر ق من ا ل م س ت د ر ي ن جائز؟ المنابرات أبنى؟ جائزون الوصولين أبنى هل هذا الفرض جاهز أ ب ن ا المفروض يجيب على السؤال ع ا م ه لكن افترض ان ي ن ا ح ه هل الفرض جاهز أ ب ن ا قالك الاصح أ ص ح ه قابل أ م ا ج ي س قالك ا ل أ ص ح إيش؟ ا ل م ش ي ن ا الأصح أن ز و ا ز ه لا يمشي معه قلت لاصحح تواصل اما نعتذر عليه ب نقول له عدم ت أ ث ي ر الوصف ب ا ل ف ب ن ب د عدم ت أ كيف و ص الخام؟ ب نبدا عله جديده بنبدي ع ل بنقول له العله هي التزويد نفسها لا تزويد بغير كفوف ي إيجاد ع لما جديدة ل نوجد عنده جديده الا ينسى ح ا ل ه الى الثاني أ ل ا ينسى إ ل ى الثاني أ و لا ولكن كله عدم ا ل ت ا ف ه ل اليها هذا يا حي يا استاذ ش ا ل ل ي خ ص ص في هذه ا ل م س أ ل ه افترض ا ل م س أ ل ة ب غ ي ر ه وقال ل ك لديه و ع ن ه حاجه وماذا ل سبب فيه له لو غرض صحيح هوه فيه هنا لو في... في صحيح ايش صحيح؟ قال لك هنا عندك. قد لا يساعده الدليل في جا... قد لا يساعده الدليل لو قال لك لا لا كل الصور غرض غرض قد قد عندك الدليل ا ل ل ي عنده م ان يساعده في البنصور هو م ق ل ل ت م او م أ لا ي ق د ر ع ل ى د ف ع الاعتراف في بعضها يمكن ان ي ل ع ا م ي س ت ي ق د ر يدفع الاعتراف في بعضها فهو يشفع ل س و ى افتراض وهذا الفرق عند ا ل ح ن ف ي ة كبير تعطيهم سؤال كبير يخصصون الخلافه ة الحجة يليون ا هذا في المناظرات هذا في المشتر هذا كور الكثير لكن فعلاً ج د ت مشروع أمثلة ث ك عن الحنفيه الحنفي. هذا يقول اصعب وصول هو مشروع عن الحنفيه ة حتى سمعنا لقم وراين نبحة نجد القتل لا إلا إشياء قليلاً في ا وثنان وقت هذا, هذا اللي يعني دائما ما يفعلونه في ا ل م ن ا م ر ة ا ح ا ل الحنافيه اهل العقل م ش سهله <تصفيق> لا إ ل ه المرض ان شاء الله واضحه ها و ا ض ح المرضى الله ا ع ن م إ ذ ا وقفنا على القلب القلب القلب يعني بنحول الدليل لي اتابه ا ل م س ت د ي له بنحوله عليه <تصفيق> بنقلبه عليه أ ت ا ب عله ي م القلب ا هذا أ ت ا بعله المستدل يريدها له سنحولها عليه تمام؟ بل ي ن أن ما ذكره المستدل تمام؟ ليس له ب ل ا بل عليه وهذا يسمونه قلب واضح القلب م ا نقلب و ه ا ل ي منه ع ل ى لقم ن ق ل ب م انه ق و ل أنه يسعى له هيا متى تجمعون الفرشه يوم الربوع يوم الاثنين بعد غد يعني بعد غد يالله ج ز ا ك الله يوم الاربعه تستفيدون من ا ل ي ج ا ز ا ل ع ل م خلاص لامان ا ل أ م ا ن الان يوم الاربعه تجمع الفراشه اعطاه ميل الصف